Oh oh oh Oh وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإذ نادى ربك موسى أن ائت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 حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق وَالْمَغْرِبِ وما بينهما اِذِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرَ إِلَٰهِ جَعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَالْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تُّبَانٌ مُّبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بيضان لائ حوله هذا لساحر عليهم يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا ارجي واخاه وبعث بالمدائن حاشرين ياتوك بكل ساحر عليم الله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 قَالُوا نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ قَالَ لَهُم مُوسَى الْقُمَا مَا أَنْتُم مُّلْقُونَ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذَنَ لكم إنهُ لَ بكُم الذي عَمَكُم الصِحرَ فَلَ سَفَةَعلمُون لَطَططِعَ أيدَكُم وَأَجُلَكُمْ مِنْ خلِلَافِون وَلَ أصَلّبَكم جنعم طال ل ضَيْرَ إِا إ رَبّن مُون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 وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم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 فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أضرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين লেখক আল্লাহ তোমাকে কল্যাণ দান করবেন যে ব্যক্তি আদেশ দাও সেদ্ধ অঞ্জতা সকল সমস্যার সমাধান একটি কথার মধ্যে আপনার উত্থানের জন্য দেখুন ইসলামী প্রশিক্ষণে বিস টিভি বাংলায় শেখ চারোদিকে চলছে এক জোয়ার প্রচন্ড ঝড়ে লন্ড জান্নাতের সরল পথে আসন গেড়েছে সে পথকে মুসৃণ করতে দেখুন আমার প্রোগ্রাম কালিমার আবেদন কেবলমাত্র পিস টিভি বাংলায় জানুন কেন মমিন নিজের জন্য নির্বাচন করেন সেই কাজ যা প্রথম উদ্দেশ্য হল তৌহদের প্রচার কালিমা আবেদন প্রতি বৃহস্পতিবার প্রা সাড়ে এগারোটায় সম্প্রচার সকাল সাড়ে আটটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় মানবতার জন্য করোনা সহ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 महानल्लाहम्मद सल अलह वसल्लम के समस्त विश्व रहमत बनिए पाठाले शांति दूत परवर्ती अनुष्ठान पिस الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم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 بَلْ قُلْنَا فَالْقَوْحَبَ لَمْ وَعَصِيَهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ موسى لنقدل ان اذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسان فتعلمون لا اقطع عن ايديكم وارجلكم من خلاف ولا اصلبنكم اجمعين قالوا لا ضير ان الى ربنا منقلب ونطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أولى المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسرد عبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدان وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما ترى قَالَ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ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 وإن ربك لهو العزيز الرحيم الله أكبر سمع الله لمن حمده أكبر وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واتل عليهم نبأ إبراهيم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 أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدوا لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يقعمني ويسقين وإذا مرغت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحين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 سَوْفَ نُعِيذُكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَمًا فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ ملين وان ربك له العزيز الوحيم الله الله اكبر سمع الله لمن حمدا ربنا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 إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم الله, الله أكبر سمع الله لمن حمده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 পিস টিভি আসসালাম আলাইকুম আহমতুল্লাহ আমি মোহাম্মদ হাশিম মদানি আর আপনারা দেখছেন পিস টিভি বাংলা